انا بحب اقول لهم اليوم لا أنتم تدمرون بناء في الضاحيه ونحن ندمر وابني في تلبي <تصفيق> العزمك تباه توصل لتكبير يا روح الحزين ورايت الاكبر يا روح الحزين بيدها هو بوته يا حلم الحزن يا شده الحب انت من الشهامه بوك تجوندها يفنش دودها اي بوك تجوندها اتمك من كتب سيدنا بن يا نصر الله يا اللي ترهب اسرائيل ارميهم حجاره وبالعصف شجل ارميهم حجاره يهدب العدو من رمشه عيونك وعذر هالخلق لانهم يحبونك وعذر هالخلق لنهم يحبونك بطش بدهم اي وافعهم دهم اي وبطش بدهم يا ما يحكي بك عن شعبك تلفث بيك الدنيا في صارت يا ساره تحتفل بنجس وضج مودها صلوا نصرا الله يا وليه ورودها صلوا أعلام الصف رسانتنا يا شينك يا حبيب الله انت والعدل دينك وعدك صادق lek halaqt botik